هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً ليزدادوا إيمان مع إيمانهم وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكما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 ويعزب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله الضالين بالله ضل السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولع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 لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه, وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه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 قل فمن يملك لكم من الله سيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل غلنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا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 ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يساء ويعذب من يساء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذواها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله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 ليس على الأعمال حرج ولا على الأعراض حرج ولا على المريض حرج وَمَن يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ دَنَانَاتٍ يُدْخِلُهُ دَنَانَاتٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار ومن يتولنا يعذبه عذاباً أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم مَا فِي قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وآتاهم فتحا قريبا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 والهدية معكوفا أي بلغ ما حله ولو دار رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أَن تعلمهم أن تطئهم فتصيبكم منهم معرة فتصيبكم منهم معرة بغير علم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 وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ سَيِّنٍ عَلِيمًا لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَةَ بِالْحَقِّ لَا تَدْخُلُ النَّمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنَّا لَلَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فتعلم من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله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 ك زرع أخرج فَآزَرَهُ فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع علي غيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرته وأجره مغفرته وأجرا